ب س م الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا ا ل ن ب ي ا ت ق ا ل ل ولا ه تطع س ي ا للعلوم ن ا ا ف ي ل ه كان ي م حكيما ا ا ت ب ع ا يرحى إ ل ي ك ربك من إن ا ل ل ه ك ا ن ب م ا تعملون خ ب ي ر ا ا وتوكل على ل ل ه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 و اسماء ل ل يقول الحق ل ه وهو يهدي ا ب ي ل د ع و ه ل ب ئ ه م هو أقسق ع الله فإن لم ل م ت ع و ا آباءهم فإخوانكم ا في ل د ي ومواليكم ن و ل ي س عليكم ج ن ا ى و ك موسوعه ا رحيما ل ن ا ب ل م م من ؤ ن ن ن ي أ ف س ه وأزواجه أمهاتهم م و أ و للعلوم و ا أ ر ح ا م ب أ و ل ى ببعض في ك ت ا ب ا ل ل ه من ا ل م ؤ م ن ي ه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 موسوعه ر ما النابلسي غرورا للعلوم ا ر ن ه م ا ل ب ي ا س ل ا ع و ر م ي ق و و ل ن إن وبيوتنا عورة موسوعه النابلسي ر ا للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 ولا يجدون ل ه م من د و ن الله و ل ي ا و ل ا ن ص ي ر ا قد ي ع ل م ا للعلوم ه ن و ا ل ق ا ئ ل ي ن ل إ خ و ا ن ه م فلم ل إ ي ن آسانا ولا ي أ ت و ن ا ل ب أ س إ ل ا قليلا أ ش ح ة عليكم ف إ ذ ا جاء الخوف رايتهم ينظرون إ ل ي ك تدور أ ع ي ن ه م كالذي يغشى عليه من الموت ف إ ذ ا ذهب الخوف سلقوكم ب أ ل ف ن ه حداد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 ب ا د و ن في ي الأعراب س أ ل و ن ع ن ن ه النابلسي ك ا و و ل الله أسوة حسنة لمن كان ر ج و ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر وذكر ا ل ل ه ك ث ي ر ا و م ي ه ا ل م ؤ م ن و ن الأحزاب ا ق ل و ع ه ا ل ن ا ب ل س و ل ه وصدق ا ل ل ه و ر س و ل ه و م ا زادهم إ ل ا إيمانا و ت س ل ي م ا م ن م ؤ ي ن ر ج ا ل صدقوا م ا ء الله ع ل ي ه فمنهم ح م ن ه ى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 وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا و أ ن ز ل الذين ظاهرهم و من أ ه ل الكتاب من صياصيهم و ق د ف في قلوبهم الرعب فريقا تقتل و ن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 وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء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 ا ل م ي ن و ا ل م س ل م ا ت و ا ل م م ؤ ن ي ن و ا ل م ؤ ن ا ت والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات ا ا ل ص ب ر ي ن ا ل ص ا ب ر ي ن ا للعلوم ص ا ا ب ي و ا خ ش ي ن و ا خ ا ا ش ع ت ا ل ت ص د ق ي ن و ا ل م ت ص د ق ا ت و ا ل ص ا ئ م ي ه م و ل ذ ع ه ا ي ن ا ل ل ه ك س ي ر ا ا و للعلوم ذ ا ا ك ر ت د ل ل ه م غ ف ر ا ل ا س ل ا ع م ي ا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 لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج أ د ع ي ا ئ ء اذا قضوا منهن وطرا وكان أ م ر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له لحسن من قبل وكان أ م ر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أ ح د ا إ ل ا الله وكفى بالله حسيبا ما كان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 وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا, شاهدا ومبشرا ونذيرا م و س ا ع ه النابلسي إ ى الله ب إ ذ ه ف ر ج ا منيرا و ش ر ا م م ؤ ن بأن للعلوم ه م من ا ل فضلا كبيرا ولا ه كبيرا ت ا ك ا ف ر ي ن ا ل ن ا ق ي ن ودع و و أباهم ت ك ل على ا ل ل ه وكفى ا ل ل ه و م ي ل ا يا ل ق ا م المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن, تمسوهن فما لكم عليهن من ع د ة تعتدونها فمتبعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك منا افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالقك و بنات خالاتك التي ه ا ج ر ن معك و ا م ر أ ة وامراه م ؤ م ن ة إ ن وهبت نفسها للنبي إ ن أ ر ا د ان اراد النبي أ ن يستنكحها خ ا ل ص ة لك خالصه لك من دون المؤمنين ا و اسماء م لكي لا يكون عليك حرج وكان الله يكون ي ك وكان ا ل ح ترجي س ن من تشاء وتؤوي تشاء منهن وتؤوي إليك من إليك و م ن ب ت غ ي و من ع ز ل ف ل النابلسي جناح ع ي ه ذلك أ د يحزن ويرضين, ويرضين ت ه ن ك للعلوم ه م و ا ل ه ي م ما في ق ل ب ك و ك ا ن ا ل ل ل ه ع ي م ا ح ل ي م ا لا ي ح ه النساء موسوعه ا ت ب د ل ب ه ن و ا ب ل س و ل و أ ع ج ب ك حسنهن ل و م الاسلاميه ك رقيبا يا الذين آ م ن و ا لا ت د خ ل و ا بيوت النابلسي ب ا ن للعلوم ك إ ا م ف ا ل ا فإذا فانتشروا قعنتم و ل ا م س س ت ن ي ن ل ح د ي ه ذ ل ك موسوعه ك النابلسي فيستحيي منكم و للعلوم ق م و ه ا ل ا كان ل ك م أن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 ل ا جناح ع ل ي ه م في آ ب ا ر ه م و ل ا أ ب ا ل ن ا ب ل س م و ت ق ي ن ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه كان ع ل ى ك ل شيء ش ه ي د ه و أ ع د لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ب م ت ا ن ا و إ ث م ا مبين لا وكان الله ي م و س و ت ه ا ل م ن ا ف في ق ق و والذين و ن ل ب ه رضوا و ل م ر ج ف و ن ف ي ا ل م د ي ن ة ل ن ن غ ر ي ك بهم ثم ل ا ا ي ج و ن ك ف ي م ا إ ل ا ق ل ي ل ا م ي ه موسوعه ل تجد ن ة ا ي النابلسي ا ة للعلوم إنما ا ن ا ل ا ل ا س ل ا م ي ب ا إن لفضيله ه ر الدكتور محمد راتب د النابلسي كبراءنا ف موسوعه ب النابلسي ا للعلوم الاسلاميه م و ى تكونوا كالذين, آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى موسوعه النابلسي يَا أَيُّهَا ا َّ ذ ِ ي ََ آ م ن ُ و ا ت َّ ق للعلوم َََُُ الاسلاميه ُْ لَكُمْ َََ ا س م ا ِ الله َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ الحسنى م و ح م ل ه ا ل إ ن س ا ن إنه كان ب ل و م ا ج ه و ل ا ل ي ع ذ ب ا ل ل ه ا ل م ن ا ف ق ي ن و ا ل م ن ا ف ق ا ا ت و ل م ش ر ك ي ن و ا ل م ش ر ك ا ء الله على ا ل م ؤ م ن ي ن والمؤمنات وكان الله